Bismillahirrahmanirrahim Alif lam mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin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 وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. He to bude von وَمَا A kreisedin by وَمَا Instmusuval, فِي risque inte doleklivát a tě se skonlitna. A lýst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 مثلهم كمثل الذي استوقدناهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون Summo, bokmonaum, jo, fehumle, لا ujirum. A ukazai, bimmineseme, السَّمَاءِ فِيهِ a nardu, a beru to. فِي آذَانِهِم lune, a sabira, humfi,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 In INNALLAH ALÝ� كُلِّ Колí problém propose payment about 20 death oblast horses Jin Todá, الَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشًا وَالسَّمَاءَ بِناءً وَأَنزَلَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا generálu, لِلَّهِ jandá, dá, تَعْلَمُونَ وَإِن dá, فِي رَيْبٍ dá, نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا dá,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 لَمَّا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقِ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون 1. Inna Allah la yastahí en yabriba methala maa ba'udhata, famaa fokha. 2. Fáma allazín ámanů, annahu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 Hole li, hole, hole, kum, fil a bridgemira, fum, mesteva, ile se mého,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 قلَ يَ أَدَمُ أَ بِهُم بِأَسمَائهِم فَلَمَّأَ بَأَهُم قَالَ أقل أَلَ أَقُلَكمُم Arla mu rojbe se mawati, walord, walord, mu matu, beduna, wama kund, kund, taktumun. A i vpulna lilmala, ikatis duduli, edda illa وقلنا يا آدم اسكم أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا, ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين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 هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمة التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدي وإياهم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون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 أتأمرون الناس بالبر وتسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أ فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين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 Ujistnejte, že jde o to, že jde o to, že jde o to, že jde o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 فَتوبوا الى بارئكم فقتلو انفسكم ذلك خير لكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم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 وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ kumul, عَلَيْكُمُ الْمَنَّ a كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 i beto misla, feinele, kuma, se eltum, waldbody betale jim od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 قَالَ Mod府 do nápadu s prёт진erkem. 23 Mobilciu пользu a Lombardu, 30 Budusted shelf ješnjist, 50 že jsem co It Jakobu Mivou, 70 Butív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 chceme záčit, že se prositme na chegsi, co je výrtá od Tražvého odnosna začíná by قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير Testil ولا تسقي الحرث مسلمه لا فيها الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون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 a fa tatma'un an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalama Allahi thumma yuharifunahu thumma yuharifunahu min ba'di ma 'ataluuhu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 حم فيها خالدون واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين Obiluali dájni, ixanaú, adilkube, alja, teme, almezakini, akulululina, sychosneú, artimus faleta, a tu zakatatum, a ta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 لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ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 بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغير ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب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 قل fâlima taqtulun anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Wa سَابِلْبَيْنَتِ ثُمَّ تَخَذَّمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قلب كما يأمركم بإيمانكم إن كنتم مؤمنين قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُوا فتمنوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ولئي يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم الناس على وَمِنَ ومن الذين أشركوا já أحدهم لو يعمر ألف uram, وما هو بمزحزحه من a uram, يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدو اللجبري فانه نزله على قلبك باذن الله فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينا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 وَمَا těždět, že se vzpět, kterým zvětká, kterým zvětká, nebo následky, nebo následky. Aby třeždět, že se وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَبُدُّنَكُمْ مِن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 Vápímu, soletá, vápímu, tu zaká, Vápímu, tu poddimuli, fusikum, mínkha, jirita, džidou,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 Ull in ahoud Allahi hua lhoudah, hua la in it a bart a hua, a hua bart allah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 يا بني je věděl, který التي věděl, a věděl jsem vám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 أُطَهِّرُ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكْعَى وَالسُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من آمَنَ مِنْهُمْ بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير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 Robbana og základná musliméne lěk, a zůří těm důvodná muslima lěk, a základná muslima a základná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 فَإِن a menu bi mislima, amantum bi jifa podi ta daw. Wain ta wallahu, fain a mahum Cibrate Allah, a men apsán min Allah cibra, a náhnu jeho قل Ŗkěle, writersí se, nás ses a Allah, a Jeema, a Jema, a أَمْ můžete říct, že Ibrahim, Ismajil, Ishaq, Jáqub, a Česbáto byli hodí قُلْ nására? Říct, že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 يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمنا متون وستطل لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبين وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَأَتْ قَلْبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ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 أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك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 وحيثما كنتم فولوا جهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشون وخشوني فَلَا تخشون وخشوني ولأتم منعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتنا ويُزَكِّيكم ويُزَكِّيكم ويُعلِّمُكم الكتاب والحكمة ويُعلِّمُكم ما لم تَكُونوا تَعلمون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 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون 3. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص مِنَ 18. 19. 20. 22. 23. tirili 24. 22. 23. 27. 28. لِلَّهِ 30.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 Innele vine jak tomu nemá, zelna minel bejine tiwal hudemi, bardima bejine, hullinasi filkita bi ule, ikejelanu humuláhu, jellanu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 INNA FI KHALQI S-SAMAWATI WAL ARDI WACHTILAFIL LAYLI WAN NAHARI WAL FUNKIL LATI TAJRI FIL BAHR BIMAA YANFA'UN NASA WA MAA ANZALA ALLAHU MINAS SAMAA'I MIN MAA FA AHYA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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَن دَادَي يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ والذين آمنوا أَشَدُّ حبا لله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 Inna يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا iwal الله ما لا تعلمون."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 doktымby مَا narz kum Ten immediately hissed foraná je našemu k quiénsku, k yourdímu í أГ法. وَلَحْمَ s exerckem zemými بِهِ koje,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 1. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون 2. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين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 In Allah Rafur Rahim. Je, je, je, je, je, je, je, je, je, min je, je,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 فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ by dan عَلَى Allahuraltinaký bylc Wheelam, by myslím v servirný. Jak jsem se řeklte Wh saludet Jedi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 ثمَّ أَتِمُ الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَن تُمْعَكِفُنَّ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقَرَّبُوا كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَتَّقُونَ ولا ta kulu, بينكم بالباطل وتدلوا kumba, inakum الحكام illi i من delu الناس ha, ilal, تعلمون milita kulu, fari,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 8. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله 9. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين بِالشَّهْرِ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص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 وَاتَّقُ a walemu, n n n n n n n n n n n n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 أيْثُ أَفَعَضَ النَّاسُ وَاسْتَوْفِرُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَا أَوْ أَشَدَّ الْكِرَامَ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 مَن يَقُولُ رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَتَهُ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَتَهُ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُلَاءِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ واذْكُرِ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ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 Bojí datu, ula, sarafin, ordrili, ufsi, dafi, ula, uli, kalharsa, ula, ula, ula, ula, ula, ula, ula, ula, ula, ula, ula, ula, ula, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يا já, الذين já, já, في السلم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 Mesttehům البacáce, والضراء. Zalzilu, حتى يقول الرسول والذíne آمنوا معه متě نصر الله? Ala إن نصر الله قريب. يسأle ماذا ينفقون. Qul ma أنfقتum min khair falilwalidyn والأقربين واليتاما والمساكين وابن السبيل وما مِنْ min khair فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم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 فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نساؤكم حَرْثُ لكم فأتوا حرثكم أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُ أَنَّكُمْ مُلَاقُوا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْبَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبْرَوَ وَتَتَّقُ وَتُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 فَإِنْ فَأُوْفَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُ الْتَلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُتَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةٌ قُرُونٌ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 umnasaka B sairám zovním, godineLA, 56 Skill se nejiques punch may notit a konce, a nej 여러분들ům Diana فإن خفتم ألا يقمه حدود الله فلا جناح عَلَيْهِمَا في مفتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها وَمَن يَتَعْدَحُ حدود الله فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 ولا تتخذوا techidu الله huzua, الله عليكم وما l عليكم من الكتاب uváma, a به واتقوا الله واعلموا kita الله بكل شيء عليم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 От 강조 se u ných bil o týbe نَفْسٌ vý70s syni má Ōe وَلَا belles whatust… تع thereby la Ilsni ni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 ولا جناح عليكم في ما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهن سر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 Wa على ruhu ne alal mu siri padaruhu, alal على potidi وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا pole, يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عقدة النِّكَاحِ 121. W общем, odляtájství pře jednoduchmem nebojte in �avließ, В Еcigedе z 1993. 122. Do Enfinkytu, byla还是 ¿ Boyan, O Allah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 والذين يتوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزْوَاجَهُمْ وَصِيَّةً لِأزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجَنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَفُوسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوسٍ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 Elem tara ile ledi na مِنْ midi وَهُمْ ألوف حَذَرَ al motifakalele hum ulla hum utu, فَضْلٍ ehehum. Inna la hele Vakati فِي sebili lehli u lemu, a na lahe se mi junali. Mede u poribullah, a korban, a senna feju, a lajfehu, a Alam tara ila almalai min bani Israila min ba'd Musa id qalu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 العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن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 فَلَمَّا fesale, palutubil بِالْجُنُودِ قَالَ lahemu beteliku, bineheri, femen, sheribem, شَرِبَ مِنْهُ se, minni, uemelem, já paham, hu, fe, inna, hu, minni, minhu,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 Aholy 1. toys. 1. a His speciality by Allah, kdyby mít覆 overy. By when they saw رَبَّنَا Děkujeme, že Běžete, která se vzpěli, a která se vzpěli, a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 tenává by se obdvák Nacional 수asureit na Safe rév. Čeban na nido楽 Scínhá CLSšteljí je mí presjaňovskí bí 1981. Útyě to b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 وَلَو شَ اللهَّهُ مَ قتَتَلُ وَلَ اللهه يَفعلُ مَا يُريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من امَّنْ يَأْتِ يَوْمَ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هو الحي القيوم. لَا تأخذه سنة ولا نوم.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 فَمَن يَكْفُر بِالطَّاعُوتِ وَيُؤمِن بِاللَّهِ فَقَد إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَثْقَالَ فِصَامَلَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ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 Alem tara ile levi hej, ja iberohima fi robbihi, ane tha hula hul mulke i tkala iberohimu robbihi el levi uchyua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 že jíst Зvík J historii sendu je k se mělect jeho joste, nem уверěnég cíká ve jeho čdoch nap saat lidé. Zvíká tu Flihna těběněl, لَهُ že se toho zvíště, že Allah je toho zvíště. Až se Ibrahim říká, že se tohovala, jak se tohovala? říká, že se قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهم جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 Kovlum makroofu, vámogfira, khyru, minn sadaqa, ytběvá há aza, valláhu, váláhu,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 Vallahu bima tarmaluna baswir. Aja waddu aħadu kum alat, takun alahu janatum min na tjířím teplota lánharu, jeho v ní z každého plodů a z něho zvěděl a z něho zvěděl, a z něho zvěděl, a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 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست بأخذه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويامركم والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمه من يشاء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 وَمَا لِالْظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ إِنْ تُبْدُ الصَّدَقَاتِ فَنِعْمَهِ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُهَا الْفُقَّارَ أَفَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ و bima بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما توفقوا من خير فلآفسكم وما توفقون إلا بتغاؤ وجه الله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 لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف تعرفهم بسمائهم تعرفهم بسمائهم لا يسألون الناس الحافا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 فَمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ فَلَهُ مَا سَلَفَ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 وَاتَقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ <تصفيق> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَتُوا بِدَينٍ إِلَى جَلٍ مَّسْنَن فَٱكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا فإن كان الذي عليه الحق سفيه أو ضعيف أو لا يستطيع أي من له وفليم للولي بالعدل واستشهد شهدين من رجالكم.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 Lillahi ma fi السماوات وما fi الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 1. وَلَا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا 2. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.